تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقد ذكرنا في سورة المائدة والآية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر في هذه الآيات على قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ياسين في الكلام على قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقوله تعالى ووضع الكتاب قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا الآية وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت الآية اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة فقال بعضهم هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنيا واستدل من قال هذا بقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال بعض العلماء الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم كما قال تعالى، وكذلك جعلناكم أمّة واسعة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. قال رحمه الله رحمة واسعة. وأظهر الأقوال في الآية عندي أن الشهداء هم الرسل من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم لانه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به اممهم كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وقال تعالى فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة فدل على أنه ليس من الملائكة وذلك في قوله تعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم والرسل من أنفس الأمم كما قال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى وجيء بالنبيين هو أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه أنه لا يقدر على المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن ابن عامر وجيء بكسر الجيم كسرة خالصة وقراه الكسائي وهشام عن ابن عامر باشمام الكسره الضم وانما كان الاشمام هنا جائزا والكسر جائز لان لا يحصل في الايه البتة لبس بين المبني للفاعل والمبني للمفعول اذ من المعلوم أن قوله هنا وجيئ مبني للمفعول ولا يحتمل البناء للفاعل بوجه وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام الكسرة الضم كما أشار له في الخلاصة بقوله واكسر أوشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل فإن ذلك قد يؤدي إلى اللبس فيشتبه المبني للمفعول بالمبني للفاعل فيجب حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس والاتيان بما يزيل اللبس من شكل أو اشمام كما أشار له في الخلاصة بقوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب ومن أمثلة ذلك قول الشاعر وقد أنشده صاحب اللسان وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبوري فقوله صمت أصله صيمت بالبناء للمفعول فيجب الإشمام أو الضم لأن الكسر الخالص يجعله محتملا للبناء للفاعل كبعت وسرت وقول جرير يرث المرار ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة وأقول من جزع وقد فتنا به ودموع عيني في الرداء غزار للدافنين أخ المكارم والندى لله ما ضمنت بك الأحجار أصله فوتنا بالبناء للمفعول فيجب الكسر أو الإشمام لأن الضم الخالص يجعله محتملا للبناء للفاعل كقلنا وقمنا أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي على نهاية لقائنا وتكون بقيت لنا حلقة واحدة في تفسير سورة الزمر نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته